له وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده ترجع الأمور فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء فينطلق الناس إلى أعمالهم وهو عليم بما في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم فالذين آمنوا منكم بالله وبدلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه وقد أَخَذَ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبَائِكُمْ إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيَاتٍ بينات ليخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحة ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشراً.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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير هو شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله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 سيعطيه الله ثواب ما بد له من ماله مضاعفا وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمنهم ويقال لهم في ذلك اليوم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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرون رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبر السراط ويقال للمنافقين استهداء بهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يل المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يل المنافقين فيه العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ منكم فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَالْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ منكم أَيُّهَا المنافقون فِدْيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ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 هو قادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن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 اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم, وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان وله تله به القلوب وزينة تتجملون بها وتفخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع وتباهن بكثرة الأموال وكثرة الأولاد كمثل مطر أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر ان ييبس فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا ثم يجعله الله فتاة يتكسر وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين هو من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ زَائِلٌ لَّا ثَبَتَ لَهُ فَمَن آثَرَ مَتَاعَهَا الزَّائِلَةَ عَلَى نَعِيمِ الْآخِرَةِ فَهُوَ خَاسِرٌ مُّخْزِيّ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا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 الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون ومن يتولى عن طاعة الله فلي يضر الله وإنما يضر نفسه إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكُتُبَ الْمُنَزَّلَةَ ثُمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِم مُّهْتَدٍ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ موفق وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ خَارِجُونَ عَن طَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم أتبعنا رسولنا فبعثناهم التترى إلى أممهم وأتبعناهم بعيسى بن مريم واعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رافه ورحمة فكانوا متودين مترحمين فيما بينهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يبتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أَعْدَدْنَاهُ لكم أَيُّهَا المؤمنون من الثواب المضاعف ليعلم أَهْلُ الكتاب السابقون من يهود ونصارى أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شيء من فضل الله